قال رب أريه كيف تحن الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي ليزيد ثباتا وإيمانا وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشي يزداد في القلب فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبره فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول هذا يخبرك بأيت ثقة أليس كذلك هذا شيء مشاهد كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل مراقبة الله يجب الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضل بين يدي ربه وأنه في أحلى ما يكون وعلب ما يكون وأنه قد ذاق طعم الإيمان حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور ولا يريد لا دنيا ولا أخ ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها سواء كان في صلاة أو في قراءة القرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا تستولي عليه غفلة فيصلي بنفس القراءة التي قرأها بالأمس ولكن قلبه حاجر ما يلي والوقت هو الوقت والمكان هو المكان والعمل هو العمل يصلي الإنسان في آخر الليل ليلة يجد ذلك عظيم في هذا الصباح ويحسد أنه قرب من الله عز وجل وليلا أخرى بالعكس يرى أنه في شيء محسوس ما ما يدق معنا من المعاني أيهما أشد معنا بالأمس أو باليوم بالأمس بكثير أشد أشد بكثير حتى الصحابة قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك وصمعنا يعني ما يقول فإننا فأننا نرى رأي العين ولكن إذا ذهبنا وآفسنا الأهل والأولاد نسينا فقال لو كنتم على ما تكونون عليه عندي لصفحتكم والملائكة ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة إذن فالإيمان يزيد حسا يزيد الحسن بلا شك ولكن الطاعة لا شك أنها تزيد في الإيمان بشرط أن تكون مصعوبة بعمل القلب أما عمل الجوارح إذا لم يكن مصعوبا بعمل القلب فإنه لا زيد في الاتمان وربما ينقص بالإيمان وليذب الله لأنه يصبح عبثا لكن إذا كانت عمل الجوارح مصعوبة بعمل القلب من الخوف والرغبة واحتساب الثواب فإنه بلا شك يزداد قلبه بالطاع لهذا يجب النظر في هذه المسألة من الذين قالوا لا يزيد ولا أنقص طائفتان من الناس بل ثلاث طواعف المرجئ قالوا لا يزيد ولا أنقص لا يزيد ولا أنقص لأن الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان. فالناس عندهم في الإيمان شيء واحد كالمشط، كما قال ابن القيم قال والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماط للأسنان. المشط أسنانه متماثلة. فالناس عندهم سواء. وما هو الإيمان عندهم ما هو الإيمان؟ مجرد التصديق والإقرار مجرد التصديق حتى الشيطان عندهم مؤمن لأنهم صدق ولهذا قال ابن قيم اسأل بالجن اللعين أتعرف الخلاق أم أسلحت لأن القرآن وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ولا لا يعرفه ويدعوه يقول ربي أنظرني ومع ذلك هو أكثر خلق الله نعم طيب الطائفة الثانية خالفت الخوارج وما أدراك ما الخوارج أصحاب الأعمال الظاهرة وخراب القلوب الباطلة الخوارج يقول ما فيه إذا فعل الإنسان كبير خرج من الإيمان وأبيح دمه وماله لأنهم كافر مرتد فعندهم أن الإيمان لا يزيد، إيمان يوجد كله، وإنا نعجم كله، إن سلم الإنسان من من الكبائر والإسر على الصغائر وقام بالواجبات والمفروضات، معهم إيش الإيمان كله، كام، وأنت كبيرة واحدة إن هدم الإيمان كله، هذا هؤلاء من خوالج الطائفة الثالثة المعتزلة أشبه الخوارج من جهة أن الإيمان لا يزد ولا ينقص لكنهم لا يقولون بكفر فائل كبير يقولون الإيمان لا يزد ولا ينقص إما مؤمن كامل وإلا ليس بمؤمن ولا كافر فائل الكبير عندهم ليس بمؤمن ولا كافر لأنهم نظروا بعين عورة نظروا إلى أن معه أصل إيمان قالوا رحم الإيمان بالكثير ولكنه معه أصل إيمان فلا نقول إنه كافر ولا نقول إنه مؤمن نقول في منزلة بين منزلتين وين المنزلة أين هي في القرآن والسنة أحدثوها قالوا كما, أن... كما لو خرج رجل من مكة متجها إلى المدينة ووقف في أثناء الطريق ماذا يكون لا يسمح المكة ولا في المدينة في منزلة بين منزلتين لكن اتفقوا مع الخوارج في يكون مخلدا في النار فأحكامه في الآخرة ك عند الخوارج. أما أهل السنة وجماعة، نسأل الله أن يثبتنا وياكم على على قولهم إلى الممات فقالوا لا الإيمان يزيد وينقص، والكفر درجات، والإيمان إنسان قد يكون معه فصل إيمان فصل كفر، ولا يخرج المُفاعل الكبير من أديانه، بل صفواها أسمتي والرحّة. صفه بأنه إما مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بأنه مؤمن ناقص الإيمان لا تعطيه الاسم المطلق ولا تسلبه مطلق الاسم قل معه إيمان ناقص أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهذا هو العدل والميزان أن يوصف الإنسان بما يقتضيه عمله من إيمانه أو كفر نعم من فوائد آيات الكريمة أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر بقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات طيب فإن لم يجتنبوا الكبائر يؤخذ بالصغائر نعم يؤخذ بالصغائر لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئة ما لم تكن كفرا إذن ما الفائد من قولنا يؤخذوا بها الفائد أنه يجنب الكبائر جزمنا بأن الله كفر عنهم الصغائر وإذا نمسنا بالكبائر فهو تحت المشيئة والخطر الله وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ من رسل الله من الله مِّمَّا تَرَكْتُم حِينَ وَصَّيْتُمْ وَالْمَرْأَةُ إِنْ خَافَتْ مِنْكُم مَسَاءَةً ضِجْىًّا فَسُنَّ لَهَا أَن تُمْسِكَ فُرُشَهَا وَتَرْجِعَ إِلَىٰ مَا تَرَكَتْ ۚ ذَٰلِكَ عَلَيْهِنَّ سُنَّةُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي أرضي بالله من قال ابن المسرب عن ابي الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بارك ما ربك المسهر <تصفيق> اي نعم اخذنا هذا طيب ما خلص ان ان تجنب الكبائر ان تجنب منها ها لا ما في طيب ثاني تبادل الناس فيما وقال الصواب عمل العمل والرابع عند تغير فكره مكفره من سمعي كتاب طيب جي جي طيب بسم الله الرحمن الرحيم من فوائدها الكريمه ان تتجنب كبائر ما نهى عن من فوائدها إثبات عرمة الآية عز وجل لقوله نكفر ونطفلكم لأن النون هنا للتعظيم وقد النصراني الخبيث إن هذا يدل على تعدد الآلهة لأن الظنين هنا للجن فنحن أحق بالحق منكم أيها الموحدون سنقول له إن هذا من باب التعظيم وأنت قد طبع الله على قلبك وغفلت عن قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومن فوائد هذه العاية الكريمة ساعة فضل الله سبحانه وتعالى ساعة فضله وذلك بتكفير السيئات باجتناب كبائر الذنوب وإلا لو جاز الناس بالعجل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر كل منها بحسب الكبائر القوبيث وشديدة والصغائر دون ذلك، ولكن من فضله عز وجل جعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا من آثار قوله سبحانه وتعالى في الحديث القرسي إن رحمتي سبقت غضبي، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كفر الله عن الصيأت. هو من أهل جنة لقوله وندخلكم مدخلا كريما ومن فوائدها بيان أن الجنة هي أعلى ما يكون بل هي من المداخل الكريمة والكريم كل شيء بحسب فكرائم الأموال أحاسنها وكرائم المساكن أحاسنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذي بن جبل فإياك وكرائم أموالهم ثم قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بإباء رحمه على بعض وهذا بجداء دس الليلة لا تتمنوا لا ناهية وجزم الفعل بها بحذ النون وما فضل مفعول تتمنوا فما هو التمني التمني الطمع فيما يعسر نيله أو يتعذر نيله هذا التمني الطمع فيما يتعثر أو يتعذر نيله فقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هذا طمع فيما فيما يتعذر نيله وقول الفقير يا ليت لي مالا فأتصدق منه هذا الطمع فيما يتعصر نيله وقد يطلق التمني وراجبه الرجع مطلق الرجع بأن يطمع الإنسان في أمر يسهل نيله وإن كان لا, لا يحصله لكنه يسهل نيله لو شاء الله فقولوا لا تتمنوا اي لا تقنوا في امر فض الله به بعضكم على بعض وقولوا فض الله اي به بعضكم على بعض سواء كان ذلك في العلم او في المال او في الولد او في الجاه او في الملك او في غير ذلك لا تتمنى ما فضل الله به بعض ما, ما فطر الله فيه <تصفيق> غيرك عليك لأن الفضل بيدنا بيد الله يؤتي من يشاء ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب للرجال نصيب مما اكتسب وذلك النصيب هو ما ما يعطيهم الله إياه من الثواب على الأعمال الصالحة وللنساء نصيب من ما اكتسبنا الأعمال الصالحة لهن نصيب كل بحسب ما قدر الله له هذا الرجال الجهال وللنساء حفظ البيوت هناك فرق بين الجهال وحفظ البيوت لكن من الذي فضل هؤلاء بهذا وه... وهؤلاء به... بهذا أو من الذي خص هؤلاء بهذا وهؤلاء وه... بهذا هو الله إذن ما دام الأمر إلى الله فالله سبحانه وتعالى حكم العدل، يعطي كل واحد منه من الجنسين ما يليق به وسيأتي أيضا بيان ما فضل الله به الرجال في قولها الرجال قومون عن النساء فالمهم أن ما فضل الله به بعض الناس على بعض سواء بسبب الذكورة أو بسبب الغنى أو العلم أو الصحة أو المات أو غير ذلك فهو من فضل الله لا تتمنى ما لا تتمنى ما خطف الله به غيرك عليه ثم قال واسألوا الله من فضله اسألو ويق وقراء الله كلاهما قراءتان سبييتان واسألوا الله من فضله أي من الذي فضل بعضه على بعض ألباط سلو وإذا سألتم الله من فضله أعطاكم مثلا إذا رأيت شخصا قد فضلك في المال فلا تتمنى هذا المال الذي أعطاه الله هذا الرجل ولكن اسأل الله من فضله وجدت رجلا فضلك في العلم لا تتمنى هذا العلم الذي أعطاه الله غيره ولكن اسأل, اسأل الله من فضله وخل عنه يبقى له وما له قاله النص الأول واسأل الله من فضله السؤال هنا سؤال عطاء ولا سؤال علم نعم سؤال العطاء أنت أنت واسأله أي طلب منه أن يعطيه مالا كما في قوله تعالى للسائل والمحروم وسأله استخبره كان سؤال علم يعني يريد أن يخبره فهل هذا سؤال مال أو سؤال علم؟ سؤال عطاء أي سؤال مال؟ يعني يسأل الله أن يعطيكم فهو سؤال عطاء وعدنا أن قولنا سؤال مال لأن الإنسان قد جس الله غير المال كالعلم والجاه والذكاء والعقل وما سبب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما الجملة هذه السنافية والدليعة السنافية أن همزة إن كسرة وهمزة إن تكسر في الابتداء وعلى هذا فهي جملة السنافية لبيان قطع التمني أي تمني الإنسان ما فضل الله به غيره عليه يعني أن ما فضل الله فيه الغير فهو صادق عنه عن علم بأن هذا المفضل أهل للتفضيل فالرجال أهل أهل للجهاد أهل لحماية الأوطان أهل لحماية الدين وما أشبى ذلك بخلاف النساء فإنه النقاص رفا في هذه الآية في هذه الآية فوائد كثيرة منها نهي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه لقوله ولا في سمن. وهل النهي للتحريم الجواب نعم هو للتحريم لأن هذا النوع من التمني هو الحسد والحسد الحسد بعين لأنه قال ما فضل الله ولم يقل مثل ما فضل الله لو قال لا تتمنوا مثلا صار في المثل وصارت إشكال أو وصار أول الآية يناقض آخرها في قوله واسأل الله من فضله لكن معنى لا تتمنوا أن ما فضل الله بالغيث يكون يكون لكم ويحرم إياه الغيث وعلى هذا فنقول أنه هنا للتحريم وهذا النوع هو الحسد ولكن ليعلم أن نتمني ما أعطاه الله الغير ينقسم إلى ثلاثة قساء القسم الأول أن يتمنى زواله لغير أحد يتمنى زواله لغير أحد والثاني أن يتمنى زواله لغيره لغير المتمني والثالث أن يتمنى زواله لنفسه فما هو الذي في الآية هنا الأول والثاني والثالث أو الثالث لا لا تتمنوا ما فضل الله بك الثالث الثالث لا شك أنه الثالث يتمنى ما أعطى الله غيرهم من الفضل ولكن الأول والثاني معلومان من أجدة أخرى أنه يحرم على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره سواء تمنى أن تزول إلى شخص أو أن تزول مطلقه وهذا هو الحسد عند جمهور أهل العلم وقال الشيخ رسول رحمه الله إن الحسد كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله سواء تمنى زواله أم لم يتمنى زواله فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو الحسن ومن فوائد هذه العالة الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى في العطاء والمن حيث يفضل بعضا على بعض ولا شك أن هذا صادر عن حكمة وليس مجرد اختيار خلافا لمن أنكر حكمة الله وقال إن فعله لمجرد الاختيار قد هو الاختيار افتيال صادن عن حكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمه اثبات ان الاحكام تدور ما عدلها لها لقوله للرجال نصيب من ما اكتسب وللنساء نصيب من ما اكتسب فنصيب الرجال يليق بهم ونصيب النساء, ونصيب النساء يلوق بهن ومن فوائد الآية الكريمة جواز أن يتمنى الإنسان ما فض مثل ما فضل الله به غيره عليه وجهه قوله يسأل الله من فضل يسأل الله من فضل فأنت لا فأنا لا أقول لك لا تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى فلان تقول لا بس ولكن لا تتمنى ما أعطاه الله فلان وبينهما فرق ومن فوق هذه العلية الكريمة الفرق بين الجنسين الرجال والنساء وقد قيل إن الآية نزلت بسبب قول بعض النساء لما أنزل الله تعالى للبكى المسعدون فيهين فقال بعضهم يا ليتني ذكرا حتى يكون لي مثل الذكر ولا أنقص عنه وسواء صح هذا السبب أم صح فإن الآية تدل على أن بين الجنسين فرقا خلافا لمن يحاول أن يجعل الجنسين على حكم واحد بل يحاول أن يفضل النساء على الرجاء ومن فواعد الآية الكريمة ساعة فضل الله عز وجل وكرمه لقوله واسأل الله من فضله فهو سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا لأنه لو أمرنا بالسؤال من غير أن يعطينا لكان هذا إيش عبثا لا فائدة منه ولكنه عز وجل الكريم والذي يتعرض بعباده يقول اسألوني وسأل الله من قبل وينبغي في السؤال أن يكون على الآداب المطلوب وذلك بأن تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال مفتقر لا مستغني أي واحد؟ تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال من يثق بربه وأنه قادر لا لا سؤال تجربه سؤال من يثق بالله وأنه قادر على الإعطاء سؤال من يثق بوعد الله وأنه يعطي السائل ما سأله وينبغي أن يختار الإنسان الأزمان والأماكن. والأحوال التي تكون سببا في الإجابة مثال العزمان آخر الليل وما بين العذاب والإقامة ومثال الأماكن إيش لا نعم أن نكون في في الأماكن الفاضل ومثال الأحوال حال السجود، حال السجود، حال السفر، حال نزول المطر، فينبغي أن أنختار الإنسان ما يكون أقرب إلى الإجابة. خامسا أن يكون مجتنبا للحرام، لأن أكل الحرام حائل يمنع من قبول الإجابة، من قبول الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات, كلوا من طيبات ما لقناكم واشكروا لله وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا ثم ذكر الرجل يطيل, يطيل, يطيل السفر أشعة أغبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك أن هذه استفهام استبعاد يعني بعيد أن يستجاب بهذا الرجل سالسا أن لا يعتدي في الدعاء. فالله تعالى أدعوا ربهم تضرعوا وخفيا إنه لا يحب المعتدين فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يحل له بل بأن سأل ما يمتنع شرعا أو قدرا فإنه لا يجاب لو سأل إثما بأن قال وليا لبالله اللهم يسر لهم رأة يزني بها أو كأس خمرين يشربوا فهذا لا يسر جاء الحذوان استهز بالله عز وجل هذا لا يمكن شرعا لا يمكن قبوله لأنه محرم شرعا ممتنع شرعا ممتنع قدرا مثل أن يقول اللهم جعلني نبيا فأن هذا ممتنع قدرا بخبر الله لا لأنه مستحيل لذاته وغير مستحيل لكن بخبر الله صار مستحيلا لقوله تعالى ما كان محمد العبا حليم الجانه ولكن رسول الله وخاتم النبيين كل هذه عجاب ينبغي الإنسان أن يرأيها في الدعا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات, علم... إثبات عموم علم الله يقوله إن الله كان بكل شيء عليما ومن فوائدها الاقتناع الاقتناع بما حكم الله به شرعا أو قدرا شايف ذلك لأن إذا علمت أنه صادم عن علم اقتنحت قلت لولا أن المصلحة في وجودها للشيء ما فعله الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا عن إيش؟ عن علم فيزيد لهذا اقتناعا بما قضاه الله شرعا أو قدرا ومن فوائدها وجوب المراقبة مراقبة الله لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه فسوه يراقب ربه بلسانه وجنانه وعركانه بلسانه يا أحمد كيف؟ مناطب الله بلسانه لا يقول ما حرم الله جنانه بقلبه يعني لا يعتقد شيئا حرمه الله أو يقول شيئا حرمه الله في القلب يعني قول القلب هو حركة وعمل أركانه جوارح نعم طيب نسأل الله يعتقنا إياكم الإيمان لأنه إذا آمن حقيقة بهذا فسيراقب الله لأن الله يعلم فلقال تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ثم قال الله تعالى وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مُوَالِيَ مِمَّا تَلَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ لكل جار ومجروع متعلق بجعلنا وهو المفعول الثاني مقدما ومواليها المفعول الأول طيب وقول لكل حالهما الكلمات التي لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا أما لفظا فهو كثير فسجد الملائكة كلهم وأما تقديرا فيقدر مضافا إليه مناسبا للمقام كما هو المناسب في هذا تقدير لكل أحد جعلنا موالي ولكل أحد من الذكور والإناث جعلنا موالي أي صجرنا موالي جمع مولى والمولى يطلق على عدة معا من هالناص <تصفيق> فإن المولى يطلق على الناصر مثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل أي هو ناصره ويطلق على متولي غيره يعني الذي يتولى على غيره مثل فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى, المولى ونعم النصير ويطلق المولى على المعتق ويطلق على العتيق صح يطلق على المعتق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق ويطلق على العتيق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن مولى القوم منهم أي عتيقهم ويطلق على متولى أمور من ملك أو أمير أو وزير أو ما شبه ذلك، ويسلم ولي أمر أيضا، فهنا نوالي بقيط على إطلاق الأخير الذي هو في هذا العهد المو... الم المولى من يتولى ما لك من بعدك وهو الوارث الوارث ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر ومنه قوله تعالى وأولى رحم بعضهم أولى ببعض طيب جعلنا مواليا أي يلون تركته من بعده ولهذا قال مما ترك موالية مما ترك نعم وقوله الوالدان والأقربون الوالدان هذه مبتدأ والأقربون ما ضوء وهي وهي بيان للموالي بيان للموالي هذا هذا أحد التفسيرين في الآية وعلى هذا فيكون وقف على قوله ولكل جعلنا مواليه مما ترك الوالدين والأقربون القول الثاني أن ان الوالدان فاعل ترك ولكل جعلنا مواليه مما ترك الوالدين والأقربون اي جعلنا وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين والمعنى يعني متلازمان لكن أيهما أقرب إلى اللفظ يرى بعض العلماء أن الأقرب الثاني وأن تكون الوالدة أمثاعل ترك والأقربون معطف عليها والمعنى لكل أحد من الناس جعلنا مواليا أي وارثين من الذي ترك الوالدان والأقرهون فعلى هذا يكون الوالدان مورثين أو وارثين على ذلك خير مورثين وعلى الأول وارثين وكما قلت لكم المعنيان متلازمة لأنه ما من وارث إلا ولهم مورث فسوأ قلت جعلنا موالي من ترث أين يلونه مما ترث وهم الوالدان والأقربون يوارث يوارثون أو من ما ترك الوالدان والأقربون وهم وهم المورثون وقولها الأقربون إنما جاءت باسم التفضيل دون القريبين دون القريبون لأنه يبدأ في في الأقارب في الأقرب في الأقرب, في الأقرب. ثم قالوا والذين عقدت ايمانكم نعم خلاص نعم المولى المشايخ يمكن تقول تو يصل لانه مولانا امور الناس بالليل مولانا عام عائده نعم ما في إشكال لأن لأن القاضي عوضت المرأة شيء آخر إذا نقصت عن عن الرجل نعم إيش الآن قلت نعيا كبيرة من الكبائر أي كبيرة ومعلوم أن ناقة النفس كبيره تمن الزواج لمدة وايد هي ما فيش. نعم. هنا لأن لأن كلام شعر الإسلام كراه تفضيل الله عزوجل هذا فيها نوع من الاعتراض على قدر الله عزوجل. يعني لا هو قال هيك وقال هذه اولى من تاعها الثمن نعم نعم يحمل على الموالين المباشرين الاول <تصفيق> طيب نذكرنا المولى من أسفل ويسمى بصدة ذكر الإرث هل يرث المولى من أسفل أو لا يرث المشهور أنه لا يرث وافترى الشيخ لسام رحمه الله أنه يرث إذا فقدت أسباب اليرث الثلاثة نعم سلامة لا ما ينبغي هذا هذا لا ينبغي منه، بل يجزم. ولهذا قال النبي عليه الصّلي والسلام: لا يقول أحدكم اللهم قل لي شيء. نعم. السلام. الله إذا مرّت من هذه الآية في الصلاة الحديد على السّاعة وهل يبدأ بالحمض وصاعم الأقطع كراسي ما تقوله؟ يقول إذا مرّ في الصلاة. أستاذ الله من فضله هل يستاذ الله من فضله أو أن هذه مقيتة بحال من الأحوال وهي ما إذا أراد إذا صار في نفس الإنسان أن يتمنى ما يفضله بها ما يفضله بها غيرها نعم على كلها على السؤال من فرض هذه مشروع في كل وقت لكن هل نقول أن الله قال إستاذ الله من فضله يعني حينما يقع في قلوبكم تمني ما يفضل الله به بعضكم على بعض إذا قلنا هذا فإنه لا يشطع أن يصدد إنسان من فضله في حال قراسه نعم كنا في عرابها وجهها الوجه الأول أنها خبر المتدل محذوف والثاني أنها فائل ترك ويختلف المعنى. شاف ما ما فضل ابيها ما فضل ابي غيره. نعم. <تصفيق> هو اذا كره هذا عليك ليست عند نفسك، الكراهه عمل قلب. كما أن المحبة عمل قلب، فاذا اطمعنا إلى الكراهه صار عاملا أما نعم لو وقع في قلبه هذا الكراهة ثم دفعها فقال لنفسه لماذا تحسدين غيرك الحسد من صفات اليهود والحسد لا يأتي به إلا بالنكد فإذا طاده لا بس صار, صار مثل الوارد الذي يردع الإنسان ثم يطرجه كالريعي مثلا لكن إذا اطمعنا إليه وبقي قلبه كارها لهذا الشيء وكلما انعم الله على عبده بنعمه اعتصر قلبه من شد الكره فهذا عمل السليم مم. ما بيعمل يقول من للتبعيد نصيب منه اكتسب ومما اكتسبنا كذلك والفضل عند الله لا يضيع طيب هذا هو لا. هذه لبيان لبيان الجنس نصيب من هذا لكن الذي ال ال ال قد يسكن قوله نصيب لماذا لا كلهم كل ما اكتسب اذا اشكال في كلام نصيب ها ان يعني عندك جواب لا ولكن قال الله نصيب من من كسبهم فهذا النصيب قد بجنا الله نعم نعم يا احمد البخور، ها؟ وشيب طيب مجيب. نعم. مجيب. خارج، مجيب. ها؟ مجيب. بيش؟ ممنيت. ما خطر ببعضكم. يعني وإن عينا، لكن لا حسدا ولكن انتقاما لا. هذا هذا نفس. الدنيا والله من قيد نعم هذا صحيح وش أدك أنت الدنيا أنا أقول ماذا تود أن يكون القول صحيح هنا غير صحيح العام إن سبيلا إن الله كان وليا سبيلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولكل جعلنا موال من ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمان فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا لما ذكر الله سبحانه وتعالى فلما نهى عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض ومن تفرید الرجال النساء بالميراث بينا عز وجل أنه جعل لكل من, من ذكعه إذا موالد والموالد جمعوا مولى والمولى يطلق على معاني متعددة منها متولي الأمور ومنها الناصر ومنها المعتق ومنها العثير فهو له عدة معاني واللفظة الواحدة لتعدد معانيها تسمى عند أهل العلم بالمشترك بالمشترك وقد انتقد بعض الناس ولا سيما الزنادق انتقد اللغة العربية وقال إن اللغة العربية تفقيرة بسبب الأسماء المشتركة أن تكون معاني متعددة للفض واحد وأن العرب عاجزون أن يجعلوا لكل معنى لفظا مستقلا، وهذا القائل جائر، جائر في حكمه، لأنه إذا زعم أن الاشتراك في اللفظ فقر ويعوز اللغة وعد ذن أن يعطى لكل معنى لفظا خاصا به. فإنه قد أدخل شيئا آخر ضده وهو الترادف. فإن الترادف فيه إTRA لللغة العربية وسعة لللغة العربية. حيث تطلق الكلمتان فأكثر على إيش؟ على معنى واحد. فالإنسان العاقل ينظر هذا وهذا. ثم إن في ال في في الأسماء المشتركة. دليل على فطنة العرب وذكائهم وحذقهم حيث يفسرون كل لفظ بما يناسبه بالسياق. فالعين مثلاً تأتي في سياق ويراد بها كذا وفي سياق آخر ويراد بها شيئا شيئا آخر. فهذا دليل على أن العرب عندهم فذق وفطنة قوية بحيث يتعين المعنى في اللفظ الواحد ذات المعاني متعددة. بحسب إيش؟ بحسب السياق وهو أيضا فتح باب للتأمل والتفكر أن الإنسان يقف هذه الكلمة تطلق على عدة نعان فما معناها في هذا السياق فيقتل أن يشد الإنسان ويتأمل وينظر ولكن بعض الناس يكون مغرضا أو صدحيا فيرمي اللغة العربية بما هي بريئة هنين إذن المولا يطلق على عدة معاني فمن الذي يعين المعنى السياق وقرائن الأحوال هذا هو الذي يعينه. فالسياق قرائن لفظية والأحوال قرائن حالية تبين المراد وقال جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأطربون موالية مما ترك مما ترك هذه متعلقة بشيء محذوف ولا يستقيم المعنى إذا جعلناها متعلقة بموالي الشيء محدوف مقدر بما يناسب المقام ترك يناسبها إرث قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حب النتائين وقال في الآية الثانية التي ولكم نصف ما ترك أزواجه فلما قال مما ترك الوالجان علمنا أن المقدر يرثون يرثون مما ترك الوالجان والأفرادون ويؤيد هذا التقدير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي إيش فلأولى غزل بكر إذن مما ترك من بيانية أو تبعيضية والمتعلق محذوف والتقدير يرثون مما ترك الوالدان وهما الأب والأم والأقربون وهما وهم من عاد الوالدين وإنما فسرنا الأقربين بمن عاد الوالدين مع أن الوالدين أقرب الناس لأن العطف يقصدهم المهاير الأرض يط المها فف الله تعالى جعل الموال يرثون مما ترك الوالدة ومنهم هؤلاء الموال الذين يرثون مما ترك الوالدان والرقم الوالدان, الوالدان منهم هم الفروع الوالدان إذن الوالد هو المولود وهم الفروع وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف يرثون إذا انفرد الذكور أو انفرد الإناث أو جتمعوا فإذا انفرد الإناث فيرثهم بالفرط فقط وإذا انفرد الذكور فيرثهم بالتعصيب فقط وإذا اجتمعوا فيرثهم بالتعصيب لكن تختلف وجهتهم فالذكور عصبة بالنفس والناس عصبة بالغير عصبة بالغير يعني وهم الذكور أي عصبة بسبب غيرهم وقوله الأقربون هذه كلمة واسعة ولم يقل القنابات قال قال الأقربون لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب يكون للأقرب فالأقرب, يكون للأقرب فالأقرب حتى ذو حتى دو الفروض يفضل الأقرب على الأبعد. فالبنت مع ابن الابن لها النص، ولبنت الابن السدس، والبنتان يستطيعان بنات الأب، والأخت شقيقة مع الأخ لأب لها النص، والأختان شقيقتان يستطيعان تسقدان الأخوات لأب. وهل مجرد ولهذا قال الأقربون أي الأقرب فالأقرب والذين عقدت أيمانكم فيها قراءتان سبعيتان عقدت وعاقدت من المعاقدة وهي المعاهدة وسميت المعاهدة عقدا لأنها إبرام لميثاق إبرام لميثاق بين المتعاهدين وكانوا في جاهلية يتعاقدون على الولاء والإرث، يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم، إما أن يقول لك أنت سدس موراي أو ثلث أو ربع حسب ما يتفق عليه، والذين عقد في إيمانهم فأتوهم نصيبهم، أتوهم أي أعطوهم. وفي الله العربية أتوا أؤتوهم وآتوهم وأتوهم وآتوهم فالتي بالمد بمعنى الإعطاء والتي بالقصر بمعنى المجيء والتي بمعنى الإعطاء تنص المكولين كلاهما فضلهم ليس عمده أي ليس أصلهما المبتدا والخبر فم... فآتوهم نصيبهم هذه نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر وهما مفعولان طيب آتوهم أعطوهم نصيبهم ما نصيبهم نصيبهم مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان عليه لأن هذا من من الوفاء بالعهد والوفاء بالعهد مما جاء في الشريعة حتى نرسو صلى الله عليه واله وسلم حذر من الوفاء من إخلال الوعد وبيّن أنه من خصال من المنافقين تأكوه نصيبه إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا أجوم لك من علم خبرية مؤكدة بإن وكان فعل ماض تفيد اتصاث اسمها بخبرها على وجه الدوام والاستمرار فهي مسلوبة الزمان يعني ليست دالة على زمان مضى كما هو شأن الفعل الماضي بل هي دالة على ثبوت الاتصال بهذا الوصف أزلا وأبدا إن الله كان على كل شيء شهيدا شهيدا أي رقيبا مطلعا على كل شيء وهذه الجملة استئنافية تفيد التهديد تهديد من أخفى شيئا مما يستحقه الوالدان والأقربون والذين أعقد الإمام لأنه إذا أخفى فلن يغيب عن الله سبحانه وتعالى بل هو على كل شيء شهيد وهذه الآية نسخت بآيات المواريد وهل هو نسخ مقيد أو نص مطلق على قولين للعلماء، منهم من قال إنها نص مقيد بما إذا وجد دو الأرحام، فإذا لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفقا عليه، ومنهم من قال إنه نص مطلق فلا إرث بالموالات مطلقا. والثاني هو الذي عليه تمهور العلماء والأول عليه شيخ ألسان من ثانية رحمه الله طب الله من الآية ما فيه أشكال نجاح الأعراق أقول أه؟ الوزن والقبول في أشكال ما أعظم في أشكال الراجح الراجع هو ما ترجح بالدليل هذا هو الراجل نعم طيب الآن من الفوائد إثبات الجعل لله عز وجل وهذا من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته ثم إن الجعل الذي نسبه الله نفسه عز وجل ينقسم إلى قسمين جعل شرعي وجعل كوني شرعي وكون فقوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا هذا جعل كون هذا جعل كون وقوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وما أشبهها كلها جعلون كون وقوله تعالى هنا ولكل جعلنا موالي هذا جعل شرعي وكذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة هذا جعل شرعي ولا يصح أن يكون جعلا كونيا لماذا أحمد ما جعل الله من بحيرة لا يصح أن يكون جعلا كونيا ها لا الآن ما جعل الله من بحيرة أي ما جعل الله شرعا من بحيرة آه. تمام لا يسعى أن تكون جاءة كونيا لأنها موجودة والنفي وهنا من فيها ما جعلها سرعا ولكن جعلها قدرا طيب الفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين الإرادة الكونية والسرع الفرق بين السرع والقدري كالفرق بين الإرادة السرعية والكونية فالجعل الشرعي محبوب إلى الله وقد يقع من العباد وقد لا يقع والجعل الكوني لا يتعلق بما يحبه الله بل يكون فيما يحبه وفيما يرضى وفيما لا يحبه وهو واقعا ولا بد طيب ومن ثوائد هذه الآية الكريمة أن إثبات القرث، إثبات القرث في النسب والسبب، في النسب بقوله من ترك الوالدان والأطهبو، وبالسبب بقوله والذين عاقدت أيمانهم، فإن هذا سببه الإنسان فعل الإنسان، كالزوجية فإنها سبب وليس بنسب، والعث العث بالعث سبق وليس بنسب. طيب من فوائد هذه التقييم هذه الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب المرات. أخذناه من قوله والأقربون والأقربون وذكرنا و... في السرح ما يتبين فيه هذا الأمر. ومن فائد الآية الكريمة كمال الشريعة الإسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود، فقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم ومن فائدها وقوع النص في الشريعة لأن هذه الآية منسوخة إما مطلقاً وإما نسخاً مقيداً طيب وقد اختلف علماء الملة في النسخ فأكثر الأمة على أن النسخ ثابت في السرياء ثابت بالقول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نعتي بخير منها أو مثل ولقوله تعالى فالآن باشرهم الآن كان بالأول حرار فالآن باشرهم وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخر ولقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وهذا صريح في النساء ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيادة قبور فزوروه وقال بعض العلماء أبو مسلم أبو لا لا في الشريعة وحمل النص على التخصيص وقال إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة فإذا ألغي فهذا تخصيص بالزمن أي أنه صار بعد أن كان شاملا للزمن كله صار خاصا بالزمن الذي قبل النصر ولكن هذا تكلف ومن الذي يجعلنا نفر من كلمة نصر وهي موجودة بلفتها في القرآن وموجودة في معناها في القرآن وموجودة في معناها السنة أيضا من الذي يجعلنا نفر وأنكر اليهود النسخ وقالوا لا يمكن أن الله ينصح حكما بحكم لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا كان الحكم الأول؟ وإن كانت المصرحة الحكم الأول فلماذا كان الحكم الثاني وإن كانت الأول قد خفيت على الله فهذا يستلزم وصف الله بجاه فالأول يستلزم وصف الله بالسفح ولا يدر جاه لأنه فعل خلاف الحكم والثاني يستلم الله بالجاهل واضح؟ ففيقال لهم الحك المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة أليس كذلك؟ لا، وإذا كان كذلك الله عز وجل يثبت هذا الحكم ما دام فيه مصلحة للأمة وينسخه إذا كان ليس بمصلحة وهذا رائع الحكمة وأنتم يا بني إسرائيل كان حلا لكم اللحم وبظلمكم حرم الله عليكم طيبات أحدت لكم حرمها عليكم بعد أن كانت حلالا ثم إن شريعتكم ناسخة للشريعة التي سبقها وإذا قلتم لا نسخ أبطلتم شريعتكم لأنها تنسخ ما قدر طيب إذن في الآية الكريمة والذين عطلت مالكم فيها أثفات في النص ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعهد بقوله فآتوهم نصيبهم فآتوهم نصيبهم فإذا قال قائل كيف نأتيهم نصيبهم والمعاقدة باطل عن هذه قلنا لم تبطل إلا بعد إيش بعد النص بعد نزل الآية أما ما ثبت قبل الآ قبل ذلك في الواجب أن يؤتى نصيبه، ومن فوائد الآثة الكريمة إثبات شهادة الله عز وجل على كل شيء، وأن كل شيء مهما بعد ومهما بقى فإنه مشهود لله ومن ويترتب على ذلك التحذير من مخالفة الله ليش لأن الإنسان هذا عالم لأن الله أشاهد عليه أمسك أمسك عن كل ما يغضب الله وقام بما يجب لله وهذه الأسماء التي تختم بها العيات ينبغي للإنسان أن لا يكون جاملا فيفهم منها المعنى فقط بل ينبغي أن يتربى عليها ويكون مسلكه على حسب ما تقتضيه هذه الأسماء فالمثل إذا علمت أن الله عالم الغنوب ليس منع أن تدرك بأن الله يعلم كل شيء فقط هذا الإدراك يستوي فيه الكافر والمسلم حتى الكفار الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مجموعة هذا اللغة لكن المهم هو التربي بمقتضاء هذا الوسط وهو علم الغيب وهذه مسألة مهمة لا يفطن لها كثير من الناس فيقال مثلا من فوائد الآت الكريمة أن الإنسان إذا آمن بأن الله على كل شيء شهيد ماذا يسمعه؟ يحذر ويخاف ويبتق الله عز وجل وهل الشهيد من أسماء الله؟ أو من أوصافه، نعم، من أسماء الله، الشهيد من أسماء الله. ثم قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء فيما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات والقانفات حاذرات للآخرة. الرجال جمه رجل وهو جمع سكسير ورجل هو البالغ من بني آدم الذكور البالغ من بني آدم الذكور يسمى رجلا والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ ولهذا جاء في الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر مع أنه لو قال فلأولى ذكر التفضه ولو قال ألا رجل لا خرج بذلك الصغير فلاكن عاصم لكن جاءت كلمة ذكر ليبين أن الك أن ليس ليس بشرط في استحطاب التعصيب فلو لو كان دون الرجولة فإذا قال, قال إذا ذكر الرجل زيادة زيادة لما لا معنى لها في الجواب بلا لها معنى وهو الإشارة إلى أنه أي الذكر كان أولا بالارتضاء لأنه رجل يترتب عليه مسؤوليات لا يترتب على المرأة الرجال قوامون على النساء قوامون جميعا قوان وقوام صيغة مبالغة من قائم فلو قيل في غير القرآن الرجال قائمون على النساء لكن المعنى دون كلمة قوامون لأن قوامون صيغة مبالغة تقتضي القوامة على النساء في كل حال وقولها النساء جمع إيش؟ جمع نسبة وإن شئت قل جمع امرأة لكنه من غير اللفظ لأنه أحيانا يجمع المعنى على غير لفظ المفرد فإبل جمع لا واحد لهم اللفظ جمع بعيد نعم طيب ويقول عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. القلب هنا للسببية، وما يجوز أن تكون مصدرية، ويجوز أن تكون موصورة. فإن جع فإن جعلتها موصورة صر تقدير بالذي فضل الله بعضهم على بعض. وحين إن هنا إذ نحتاج إلى عائد، يعود إلى الموصور، فيكون عائد. محثوفاً. تقديره بما فضل الله به بعضهم على بعض بما فضل الله به بعضهم على بعض وحذف العائد مشهور في اللغة ومنه قول تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون أي منه طيب يقول بما فضل الله بعضهم على بعض فضل زاد. الفضل هو زيادة، الفضل والزيادة، ايزادة بعضهم على بعض، والمزيد من من المزيد الرجال والمزيد عليهم النساء، إذا بعضهم بعض هنا تعود على الرجال على بعض تعود على على النساء، فمن الذي فضل الله بهم الرجال على النساء؟ نسأل الله عبد الله الله اليوم ما هو بحاضر الله ها الله ما بعد بقول في هذه تقتضي بعد قوله وبما سقولها بقى وبما افق من اموالي الله ليس الله يعينك على زوجك تخصمك طيب لا بندر يعني في القوى الظاهرة والباطنة في القوى الظاهرة والباطنة كذا فبالقوة الظاهرة قوة البدن ولهذا تجد الرجل بل تجد الذكر حتى من غير بني آدم تجد أقوى من الأنثى وأكبر عضلات وأشد هذه من القوى الظاهر، القوى الباطنة التحمل والصبر والذكاء والعقل وما إلى ذلك أي نعم والشجاعة الشجاعة نعم إيش؟ العدل العزل المهم أن الله فضل الرجال على النساء بالقوى الظاهرة والقوى الباضلة السبب الثاني قال وبما أنفقوا من أموالهم وهذا تفضيل الخارجين بما أنفقوا أي رجال من أموالهم أي على النساء فالرجل هو المسؤول عن الفاق المرأة والمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تكسب فالرجل هو المسؤول وقوله من أموالهم أي أموال رجال فبسبب التفضيل الجسدي القوة الظاهرة والقوة الباطنة وبسبب التفضيل الخارجي وهو الإنفاق بالمال صار الرجل أفضل من الأمر هنا <تصفيق> نعم <تصفيق> هذه <هاي> تأتي بالفوائد <تصفيق> نعم لا الوصية مستقلة يوصل لها ولا ولغيرها حسب ما يرمي المصلحة ها؟ كيف اي كيف اي هو الله بأن استعداد الرجل للنبوه ورسالة أكمل من استعداد المرأة الله اكبر الله ربهم على بعض وبما انفقتم جميعا لدين فصار لاهل ذلك الصواب من الغيب بما حفظ الله ولا في تقافون شوزا من مصعبهم واحد واحدوه من ما بالمضاجع والنجوه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 أولي العلم الشطارجين <تصفيق> قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض <تصفيق> هذا منتج درس الليلة وقبل البدء بذلك نهنئكم بما من الله به علينا جميعا من اكتمال هذا الشهر المبارك شهر رمضان صياما وقياما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن التفريط والإهمام. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه منتهى هذا الشهر الكريم الذي صيامه وقيامه سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا واعقبه مباشرة شهور الحج إلى بيت الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم نرفض ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه فالمواسم الخير ولله الحمد متعجدة كثيرة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت قضبه ولهذا كانت أسباب الرحمة أكثر بكثير من أسباب العقوبة والأخ كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد والذي ينبغي المسلم إذا عمل الطاعة أن يكون إلى الرجاء أقرب منه إلى الثور فإذا كنا نرجو الله سبحانه وتعالى الذي منع علينا بالعمل أن يتقبله منا حتى ندرك هذا الفضل العظيم فلا ينبغي أن نرجع بعده إلى سوء العمال والإهمال والتفريق بل يكون ذلك حافزا لنا على الجد والاجتهاد في العمل الصالح من فعل العبادات الخاصة ونفع العباد على سبيل العموم بكل ما نستطيع ولو بالكلمة الطيبة بالأمر بالنعروف إنه عن منكر بالتعريم حتى بإلقاء السلام فإن إلقاء السلام من أسباب دخول جنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاض أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحذبتم أفشوا السلام بينهم كيف شاء السلام من أسباب المحبة والمحبة من كمال الإيمان والإيمان من أسباب دخول الجنة فهي حلقات سلسلة يتبع بعضها بعضا ومع الأسف أن كثير من الناس ولا سيما خواص طلبة نجدهم لا يفهم السلام فيما بينه يمر الواحد بأخيه فلا يرج عليه السلام فلا يلقي إليه السلام وهذا لا شك عنه خطأ وخلاف الأعجاب الشرعية <تصفيق> التي يمنذ ظلب العلم والعلم إذا لم يكن نافعا فالجاهل أخير منه لأن الجاهل يعرف نفسه وقد يتعلم والجاهل معذور بخلاف العالم كذلك يجب علينا إلقاء المودة بيننا ولا سيما الأقارب فإن مثل المؤمنين في تواردهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر ومن ما ينبغي بل يجب على طالب العلم إذا كان يريد المحقيقة أن يحرص على العلم بقدر استفاعته ليلا ونهارا سردا وجهارا لأن العلم مناله رفيع وعالي وقد قيل أعط العلم كلك تأخذ بعضه فإن أعطيته بعضك فاتك كله فلا بد من الحرص وجمع جمع الفوائد والضوابط والقواعد لأن هذا أنفع لطالب العلم من معرفة المسائل الفردية معرفة المسائل الفردية يشترك فيها العام وطالب العلم لكن الجمع بين النظائر وجمع القواعد والضوابط هذه مفيدة لظالب العلم فمثلا نجد في كتب الفقهاء تعليلات دائمة للأحكام الشرعية لو أن طالب العلم قيدها هذه التعليلات لكانت ضوابط ينبني عليها مسائل كثيرة وبإمكانه إذا رأى أن هذا الضابط لا ينظر وأنه ينتقد في بعض المسائل أن يسأل ويبحث مع من هو أكبر منه في العلم ويقول لماذا نعلل بهذا ثم تنتقد العلة لأنه قد يظن طالب العلم أن هذه العلة منتقضة وهي في الحقيقة غير منتقبة لكن يشتبه عليه يشتبه عليه الأمر يشتبه عليه الأمر فيظن أنها منتقضة ولكنها لم ليس المتفقّة بأن الصورة التي نقض بها يكون بينها وبين يكون بينها وبين ما تقتضيه هذه القاعدة أو هذا الضابط فرق لا يشعر به طالب العلم الصالح لذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع الضوابط والقواعد والمسائل المتماثلة حتى يدرك العلم تماما أما العلم السطحي الذي يلقطه الإنسان كما يلقط الجراد حبة حبة فهذا يشكى أن يطير ولا ينتفع به صاحب لكن العلم الراسخ الذي يتمكن الإنسان به من تطبيق المسائل على أصولها هو ما ذكرته وأؤكد عليه بمعرفة الضوابط والقواعد والجمع والتقسيم حتى يحصل العلم عن إنسان على العلم، ثم إنه من المعلوم والعسير ما في أصل الحاضر لكثر الطلبة العلم ولله الحمد ولقصور بعض الطلبة من وجه آخر تحصل الاختلافات تحصل الاختلافات بين مدرسيكم مثلاً في كلية أو بين من تسمعون من من من الخارج فيحصل لبس على طالب العلم. وذلك أن بعض الناس يكونوا شغوفا بالعلم محبا للنفس فيتسرع في نشر ما يراه علما بين الناس من أجل أن ينتفع به الناس ولكنه يكون فيه خلل فيعتبس على الطالب على طالب العلم ولهذا يحسن إذا يرى الإنسان من الناس اتلافا في شيء من المسائل أن يناقش فيها من يكون معهم اختلاف أو من يكون بينهم الاختلاف حتى يتبين الأمر لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل أو إلى الجلائل لنظر بعين واحد فيحصل بذلك خلل كثير وربما يكون قاصر العلم أو قاصر الفهم فيشتبه عليه الأمر ويكون محبا لنشر العلم فينشر ما تبين له أو ما ظهر له وإن كان على خلاف الحق لأنه يحب أن ينشر العلم وما كثرة الرسائل الآن أو النشرات التي تنشر حتى على أبواب المساجد تلصق أو على التدران في بعيد فإن من هذه النشرات ما هو خطأ قطعا لا يشك طالب العلم خطأ ثم أحليف موضوعها وضعيفة أو أحكام خطأ كل هذا من محبة بعض الناس لنشر علمه لكن على غير أساس فمثل هذه الأمور ينبغي التحرز منها وأن يبحث الإنسان ويناقش حتى يكون على بيها أحببنا أن نقول هذه الكلمة في افتتاح الدرس بعد شهر رمضان المباركة عادة الله علينا وعليكم على المسلمين بالخير واليمن والبركة لأن هذه يكون الإنسان فيها نشيطا يجي من نفس لأن أن معه نشاطا في استقبال وقته في طلب العلم. نسأل الله أن ولك معاون. أما الآية التي التي فرأتموها الآن فقد فسرناها في ما أضي أو فصرنا أكثر. هل سكذلك؟ نعم. الرجال قومون على الإنسان ومنفضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قومون هذه صياد لبالغه. أو نستة والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف على الرجلين ولا يكون قيام الولاية فمعنى قوامون أي بالولاية والسلطة وهي تكون ويحتمل ويحت... أن تكون نستة ويحتمل أن تكون مبالغة ويحتمل معنايين جميعا أنها نستة ومبالغة فالرجل قوام على مرة الرجال قوامون على النساء ولذلك تكون لهم الولاية والقضاء والإمارة وغير ذلك مما فيه سلطة دون النساء وقوله على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ألبى هنا للسببية وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة فإن كانت مصطرية لم تحتج إلى عائد وإن كانت موصولة تاجت إلى العائد بما فضل الله بعضهم على بعض فعلى القول لأنها يكون لتقدير الكلام بتفضيل الله بعضهم على بعض وعلى أنها موصولة يكون تقدير الكلام بالذي فضل الله به بعضهم على بعض ويكون العائد محذوفا، تحرف الجر، كقوله تعالى يأكلون مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون أي منه مما تشربون منه. وحذب العائد المجرور جاء، اتفق الحرفان دفعا ومعنى. وقول بما فض الله التصديق بمعنى زيادة. فض الله به بعضهم لما فضل الله به بعضهم على بعض. والتفضيل بين الرجال والنساء ظهر في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء جميع التصال والأخلاق نجد أن الرجال مفضلون على النساء مفضلون على النساء وهذا التفضيل باعتبار الجنس فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء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 فقوله بما فضل الله بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل فرد ولهذا لا يرد علينا أو لا يرد علينا مولد فيقول نجد رجلا رجل أبله لا يعرف تقابلهم رأة تكية فاهمة تعرف قل هذا لا عبرة به لأن العبرة بما لا بالجنس بما فضل الله بعضهم على بعضه